مجدي حسي ليه حسين يا مصابره جدي تقفىت ابوج هي لسير يا مال غير الله الله مجدي حسي ليه حسين يا مصابره الله فوق <تصفيق> على الليل فوق ياو شيل عيد أو بالطالبي يا يحتاج ريت بتحتار بدنا ما حينت قوم الكافر من دارت وانذلتي ياو شيل عيد. قوم بالطليبيه احتاريت بها الصبر صعب ريل هو على هل Shim غليت او سيل ميال قد منهل الله فجد الحسين ما تديل عاشت عمر ويا الصبر إلى الأستاذ الحسيني رحيم الحسناوي عاشت عمر ويا الصبر زيانة بمشالة ترايه أو ظلت يريف لي ابنك علي أم الخير وفاية والنعم والنعم هم <تصفيق> الخيدر وفاية حماية زيانة بلى الحارم وقت مبس اايه وي الا فخر يا لمجاد عدال ما وار له نطفه وجد النسن حد دي احسن نسى ورجدت وجه انت الزعيم الطخرا ما صابر sin chi ya to khrayas ma لو قطيعوا اي لو قطيعوا مني الجيدن هم يبقوا ما مرفوع الوارس هل هم يبقوا ما مرفوع الا <تصفيق> رفعت راسي ضال طول الدهر هي شال شمس جيل الجيل مارق بينها الحسين الماجدي الحسين الفاضل مش زين بتحكي برضو Mä sielen vaatii, mä sielen vaatii. Mä sielen vaatii. Mä شفتني الطاهر بنت يا صاحتي يا علي فخر المي كريم مئين جايز أولو قطيعوا ميني الجيدين هم يبقى صاحتي حسين Shar al-raf'at al-razi al dahar what the Lord you see دمع بالمنحر ولو عادت الهب بالحرم والآه بالهم تسعار راس الإنسان بهاي البشر البيت الفيوة طيمين غار جيوشي لنجاس عليهم صايلة وتدمي لرواح يا بلا نفسي انجدى احساني بظواهر جدتي بدا حبيبي برض الاطفال برض الاطفال في العاقله عايشه نفسي انجدى احساني بظواهر جدتي وقفت وجهي سن رو يوم الطيف في وثارت ما درني ما حصل بالدنيا وجعره هو لا صارت الليي صارت بكار بيله خباب ليه حسين ما جاله ايوه بيدي لا حسين معذب لا حسين يرفعوا قد الجدي شوفوا بلدكم ارضتوا بين عخينا قاهره